وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْبَكَ وريح وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين, وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ولكن الله ألفت فبينهم ولا تنظره ان الله علمه ان انه عزيز حكيم انه عزيز حكيم يا ايها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حر ذي المؤمنين على الكثال يا أيها النبي المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا, يغلبوا مئتين وإن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين وإن يكن تُيَغْلِبُ الْفَاءَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ 100 يَغْلِبُ أَلْفًا يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا ألفا من الذين كفروا بأسه القوم لا يسقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ ألفين بإذن الله وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له استراحة يسخن في الارض ما كان لنبي ان يكون له استراحة يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ لَمَسْتُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَمَسْتُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غُلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَكُلُوا مِمَّا غُلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَق الله وَتَق الله إِنَّ الله غَفُورٌ, رحيم إن الله غفور رحيم